فهي ايه هي ايجاره يبقى لو أن الشيء اعطاه الإنسان لاخر ينتفع به بغير مقابل هذا يسمى عيره سماه عاري واذا كان بمقابل يسمى ايجاره يسمى ايجاره يبقى بغير مقابل اياره وبمقابل ايجاره وبمقابل ايجاره طب اذا كان على سبيل التملك والتمليك كان على سبيل التملك والتمليك ويعطيه مال في مقابله هيكون بيع هيكون بيع البيع مفرق بين البيع على سبيل التملك والتمليك نفرق بين انتفاع بدون مقابل فيكون اياره نفرق بين انتفاع بمقابل هيكون ايجار هيكون ايجاره عشان نفتي في مساله او شيء لابد تكيف المسائل اول تكيف الشيء الانسان يفتي في اي مساله لابد يكيفها الاول يا ترى تحت اي باب تحت باب البيع ولا الاجاره ولا الاعاره ولا الوديعة ولا الغصب ولا ايه بالزبط يبدأ الإنسان يخطئ في الفتوى لأنه لا يكيف المسألة تكييف فقه منضبط عشان, عشان كل فتوى طالعة منضبطة لابد تكيف المسألة التي انت تتكلم فيه تكييف فقه تحت باب ايه تحت باب ايه تحت... هتحطها في كتاب الشركات ولا في كتاب البيوع ولا, في كتاب ال... ولا باب الاعارة ولا باب الايجارة ولا باب الغصب ولا باب الودعة لابد من تكييف كل مسألة تكييف فقهي بحيث المأسلة تطلع أو الفتوى تطلع منضبط طيب دي إباحة الانتفاع بعين الأعيان مشتقة من, طرح؟ من عر الشي إذا ذهب وجاء إذا ذهب وجاء ده مشتقة من عر الشي يعني إذا ذهب شيء وجاء الشيء سميه العلماء عار عار الشيء لذلك يقال الإنسان الفارغ قال الإنسان الفارغ البطال الذي لازل عمله عيار وقال له عيار لأنه يذهب ويجي ويروح ذهابا وأيابا بغير عمل وبغير فائدة لذلك وقال له بطال يقول الشيخ مرعي رحمه الله وهي مستحبة بالإجماع وهي مستحبة بالإجماع إبا هي كحكم ثقه كحكم شرعي مستحبة وليست واجبة مستحبة ليست واجبة بالاجماع لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وهي من البر لقوله ويمنعون الماعون البر لقوله وتعاونوا على البر والتقوى وقال تعالى ويمنعون المعون قال ابن عباس وابن مسعود العواري القدر والميزان والدلو قال في الشرح وهي غير واجبة في قول الأكثر لحديث هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع شيء طيب يطرأ العارية وإن كانت مستحبة تنعاقد بإيه يقول هي منعاقدة بكل قول أو فعل يدل عليه كأعرتك هذه الدابة يبال لفظ نفسه كأعرتك هذه الدابة أو اركبها أو استرح عليها ونحول وكدفعه دابة لرفيقه عند تعبه وتغطيته بكسائه لبرده فاذا ركب الدابه او استبق الكساء او استبق الكساء كان قبولا كان قبولا يبقى هذه العرية تنعقد بالقول كما تنعقد بالايه بالفعل بالفعل الذي يدل ايه يدل عليه يبدا بالقول الالفاظ اللي احنا ذكرنا. طيب ولكن بشروط ثلاثه لها شروط ايه ثلاثه هي مستحبه ومنعقده ولكن تناقض بايه بشروط بكم شرط يقول بشروط 3 أول شرط كون العين منتفعاً بها مع بقائه كون العين منتفعاً بها مع بقائه يبّى الإنسان اللي يعير إنسان إعارة هيعطيه, سي... هيعطيه عين ينتفع بها لابد أن تكون هذه العين باقية باقي. لكن إذا كات زاهبة يعني مش متخيلة زاهبة يبّى هيعمل سلمنا إنسان هيد الإنسان شمعة هيد الإنسان شموع ماشي يوقد هذه الشموع للاناره طيب هي يوقد الشموع للاناره طيب هيدي له اخر النهار خلصان ما فيش لا تنفع ولا تسمى اعاره يبقى كون العين منتفعا بها بشيء شيء الاخر مع بقائه مع مع بقائه يبقى لابد تكون العين منتفع به مش هدي الانسان شيء مش هينتفع به يبقى الشيء منتفع به والشي الاخر يكون بقاء العين لأن لا النبي عليه الصلاة والسلام استعار من أبي طلحة فرسا فركبه فركبها عليه الصلاة والسلام ده النبي عليه الصلاة والسلام استعار من أبي طلحة فرس يعني وراكبه عليه الصلاة والسلام الحديث ده في البχاري ولي قصة يعني عن أنس رضي الله عنه قال كان فزع كان فزع بالمدينة يعني أخصها شيء أو كذا في المدينه ففزع الناس فاستعار النبي صلى الله من ابي طلحه فقال له المندوب الايه المندوب وفيها برضه جواز استحبا جواز تسميه الدواب جواز تسميه الدواب ممكن تسمي السياره بتاعتك ممكن تسمي الطياره ممكن تسمي الفيس ممكن تسمي العجله ممكن تسمي الحصان الحمار البغل تسمي زي ما تسمي عن ابي طلحه يقال له المندوب يبقى النبي صلى الله من ابي طلحه اذا الفرس المندوب فركب النبي عليه, عليه فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرى لبحر. شهد من الكلام ده أول شرط من الشروط كون العين منتفعا بها مع بقية واستعرى من صفون ابن أمية أدراعا صفون ابن, ابن أمية استعرى من هنا بالسلم أدراعا ده حديث روه أبو داود وصحاحه العلامة الألباني رحمه الله صحاحه العلامة الألباني رحمه الله يقول وقيس عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عين وقيس عليه سائر ما ينتفع أي عين ينتفع بها مع بقاء عينها يجوز ايه اعارته طيب الشيء الاخر ايه او الشرط الاخر ايه قال كون النفع مباحا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 مش متخيل واحد هيدي لواحد ايجاريه يغني له او ان هو يعني يديله عود او ك... زي الكمانجه أو شيء عشان يعزف عليه عليه ويغني ومزج عليه يحرم هذا الشيء يحرم يبقى عشان الاعاره تكون صحيحه لابد يكون نفع الذي ينتفع به هذا الإنسان المستعير لابد أن يكون مباحا وليس حرام وليس احرام هنا الحنابلة يعني توسطوا يعني قروه صحه اعاره الكلب تصح عاره الكلب بس اي كلب بقى اي من الكلاب كتير كلاب كتير تصح عاره كلب كلب لصيد كلب ايه كلب لصيد طيب يبقى تصح عاره كلب وان كان الحنابل نفسهم عندهم لا يجوز لا يجوز بيع الكلب لكن يقولون يجوز اعارته يجوز اعارته أي, أي, اي كلب اي كلب من الكلاب عند الحنابل لا كلب صييد ولا كلب معلم ولا غير معلم و... وعندهم الكلاب كثيرا الكلاب يعني كلها فالشاهد من الكلام الكلب حتى المعلم لا يصح إيه بيعه عند الحنابلة وان كان راه الراجح من كلام العلماء يصح بيع الكلب المعلم صح بيع الكلب المعلم وينفهم برضو مسألة مش يصح بيع الكلب المعلم انت ما تدفع فلوس في الكلب المعلم ما بتشتريش الكلب ككلب ما بتدفعش الفلوس لكلب ككلب لجسم الكلب لزاة الكلب لا انت بتدفع المال للعلام اللي فيه التعليم اللي فيه شفت فضل العلم إزاي تخيل الكلب أخس الحيوانات له الإنسان يقول له الإنسان إخسى ومع ذلك ربنا فضله وشرفه للعلم للعلم الذي إيه معه فكيف بالإنسان؟, كيف بالإنسان إيه بالإنسان يعني يتعلم العلم ويخلص النية لله تبارك وتعالى مش تتعلم عشان تبشيه تتعلم عشان يق... تقدم عشان تزكر لا لا تعلم لله عز وجل فيرفعك رب العالمين سبحانه تبارك واحرص على الإخلاص لله عز وجل فعند الحنبلة تجوز عرض الكلب المعلم أو كلب الصيد ولكن لا يجوز بيعه ولا يجوز شراءه والراجح يجوز يعني والذي يشتريه, يشتريه يعني يدفع فيه مال في العلم وليس في إيزاب يقول تصح عرض كلب لصيد وفحل فحل الضراب لإباحة نفعهما والمنهي عنه العوض عن ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر في حق الإبل والبقر والغنم اعاره دلوها واتراق فحلهم اعار الدلوها واتراق ايه واتراق فحل تصح اعاره كلب للصيد وفحل ذراب فحل ذراب الفح فحل الغنم فحل الإبل فحل البقر يبقى يعير الإنسان لكي يعني ينزل على الحيوان لكي تحمل الانس تحمل انس دفع المال في حرام وطبعا ده امر منتشر في الفلاحين وناهى وناهى النبي عليه الصلاه عن ذلك فنهى النبي صلى عليه وسلم عن عسب الفحل عسب الفحل ضرب الفحل يبقى انت تطرقه وتاخذ عليه اجره اجره ده حرام ولا يجوز لكن يجوز اعارته يجوز ايه اعاره من مكارم الاخلاق دي من الاخلاق يجوز اعاره هذا الايه الفحل سلمنا انت اعارته بدون مقابل وهو صاحب الفحل صاحب الشاه الأنس او شاة او البقره اعطاك مال يجوز يجوز ولكن لا يشترت الإنسان على هذا الشخص يقول اباحه نفعهما ده الشرط الثاني يبقى الشرط الاول كان كان ايه اه الشرط الثاني كونه نافع مباح الشرط الثالث كونه المعير اهلا للتبرع كونه المعير اهلا للتبرع لانها نوع تبرع اذ هي اباحه منفعه اذ هي اباحه منفعه كونه المعير اهل اه يبقى عنده لاهله اهلين اهل التبرع إذا ما يكونش انسان صب صغير ما يكونش انسان معتوه ما يكونش انسان مجنون ما يكونش انسان سفيه ما يكونش انسان غير عاقل يبقى لابد ان يكون أهل الايه للتبرع يقول انها نوع تبرع اذ هي اباحه منفع اذ هي اباحه اي منفعه عشان كده لو طفل صغير خلي بالكم ما تديكش شيء غالي وثمين خد يا عم انتفع بالسراديه خد يا عم روح بيه مشوار وانت اتحكت عليه بكلمتين تضمن هذا الشيء وتخلي بالك ما تاخدهاش منك لا تخطي منه ولو رحي شاطر استاذن ابوك الاول أو رقم أبوك اتصل بيه اما بتقولش لا ده طفل هو طفل وانت كمان ايه طفل انت كمان ماشي والله اذا كنت معته مجنون ماشي انا عاملك اسوأ منه لكن هو طفل اه لكن انت ايه ان شاء الله بيه انت عاقل ولا طفل ولا صابه ولا ايه بالظبط تتحكم على نفسك يبقى عشان كده موصابي يعطيكش ايه وخليها قاعده عامه على كل شيء حتى في البيع والشراء حتى لو ابوه اد له ماله قال له روح اتو انت صاحب محل صاحب كذا ومحل سيارات محل عقارات محل كذا ويشترى منك شيء تقول له روح يا شاطر روح يا حبيبي ماشي قاعد لابوك قاعد لابوك يا شاطر لا يجوز لك ان تاخذ من هذا المال كذلك حتى في الطيب حتى في الطب لو اني الصبي الصغير جاي وبتاعه وهو متعود على كده وبمعوده روح يا حبيبي اكشف وبتاع والدكتور لقى عنده عمليه عاوز يتعمل له عمليه الان ماشي طيب ينفع تعمل له ما ينفعش اتصل بابوه هات لابوك الاول يا عمو طبيب اللي جاي لا ما ينفعش يا عمو روح يا عمو هات ايه يا عمو عشان عمو ما يتدبسش فيها بعد كده تخلي بالكم يا جماعه من من دي كذلك صاب صغير ماشي في الطريق ومعاه فلوس الفلوس طالعه منه معلش دي احكام مهمه جدا احكام مهمه جدا واحنا بجهل منا بناخدش بالنا منها ممكن انت تحسن وتظن بجهلك انت تفعل شيء خطا وتظنه احسان انت صاب صغير ماشي في الطريق وبعدين في جيبه 100 جنيه 80 جنيه اقل اكثر والفلوس طالعه من جيبه, طلع جيبه ماشي طلعت انت الفلوس وحطيتها له في جيبه قلت له يا حبيبي عشان مفيش حد ياخده منك الحرام الحرامي شافك في الصوره دي الاول ما كانش شافك وبعدين الصابه ماشيه شويه فالحرامي خدها منه انت اللي تضمن انت اللي, يخ... اللي كنت خايف عليه تقول له خد يا شاطر يا حبيبي هنا تضمن هذا الشيء فعشان كده خلي التعامل مع الاطفال لما تكون كابتن في المدرسة ولا بتاع ولا مدرب في النادي ولا مش عارف ايه ولا و... و... الطفل الصغير اللي انت بتعلمه العوم اللي انت بتعلمه كده تخلي بالك تعلم ده بس امال الطفل ثاني ما تناكش تعومي ما تضمن الديه كام الديه كامله تدفح. عشان كده خلي بالكم مع الصبيان بالزاد بتلعب عليك المرجيح وبعدين مش عارف ايه تعيي حبيبي تعيي شطرا ملعبك انت كمان حصل له شيء انت لتضمن دانا كنت بلعبه بلعبه هي لعبك دلوقت ماشي يبقى خلي بالكم الايه من الامور دي اخوان كون المعير اهل للتبرع لانها نوع تبرع اذ هي اباحة منفعة وللمعير الرجوع في عاريته اي وقت شاء وللمعير الرجوع في عاريته اي وقت شاء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 لم تحصل في يد المستعير في بعض النصوص مكتوبه المستقبلي لكنها صور مستقبله لان المنافع المستقبله لم تحصل في يد المستعير فجاز الرجوع فيها كالهبه قبل القبض دع على يعني كالهبه قبل القبض بقصه على الهبة. لو أن انسان وهب انسان هبة وهب انسان هبه يا ترى اما أن يقبضها او لا يقبض لو إن انسان قلت لك والله انت لك المحمول ده ان شاء الله لك المحمول ده هبه مني لك خلاص لم تقبضه بعد لم تقبضه ايه بعد. هل يجوز لي الرجوع فيه؟ هل يجوز للحناب المختلفين الحناب لا في كده العلماء في كده فالحناب لا يقول يجوز يجوز الرجوع في الهبة ما لم يقبض طيب يبدأ مجرد وعد طبعا لو أخذ المحمول ده هبة ماشي هدية من لك وإنت تملكته وقبضته الآن يطرى يجوز الرجوع فيه ولا ما يجوز سي لا أهل العلم بل إم على عدم جواز الرجوع في الهبة بعد إيه؟ بعد إقباضه بعد إقباض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 جيتني سيارة وعشان أعارتني سيارة وأنا حملت عليها وطلحت مشوار وبتاع مجلسة اتصل بها في نص الطريق وأنا محمل الحمول عليها وتقول لي أنا عاوز السيارة دلوقت لازم تجي بهالي دلوقت طبعا أنت هتضرين الآن هتضرين الآن إبا لا ضرر ولا ضرار فإن أضر به لم يرجع لحديث لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا إيه ولا ضرار فمن أعار سفينة لحمل او أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسوا السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا يتملك الزرع بقيمته نص عليه لأنه له وقتا ينتهي إليه المعنى إيه؟ من أعرى سفينة لحمل من أعرى سفينة لحمل انسان أعر إنسان سفين هات أنا ريح عمره أنا ريح حج أنا ريح كذا ريح أعمل تجارة الطريق بتاعي طريق بحري مش طريق بري فهات سفين خلاص اتفضل السفينة هيت أعارتك السفين حطت عليه المتاع بتاعه وتوسط به البحر اتصر به لما ليش داعه نعود السفينة بتحتي نعود السفينة بتحتي ولكن من فحش هذا الشيء في ضرر في ضرر الآن يقول فمن أعرى سفينة لحمل لم يرجع حتى ترس السفين ترس يعني على الشط والآخر وينتفع بها في الشيء الذي أخذه من أجل برضه أو أعرى أرض لدافة عار ارضه لده انسان اعار انسان واحد ملوش مقابر ملوش مدافن وبعدين انسان جله طيب انا المكان ده هعيرك ايه اعيرك ايه تعمل عليه تربه وتدفن الميتك فيه او مش لاقي الناس كلها تدفن أدفن معاك لا ادفن معاك لا حتى الدفن الناس ما ادوش حسبنا الله ونعم الوكيل الشاهد من الكلام ان انسان اعار إنسان ارضه ليدفن لي فيه الميت طيب هو عاره وراضي بذلك والتاني عمل مقبره ودفن ميته بعد اسبوع بعد يومين لا انا عاوز الارض انا عاوز المقبره بتاعتي ماشي طلع ميتك ده هطلعه ازاي الان يحرم يحرم ودي برده اللي احنا بي بي يعني مداخله بسيطة كده أما يكون ميت ميت تدفن ميت ميت, ميت, ميت مدفون ولسه لم يبلى ما ينفعش تفتح التربه وتدخل عليها ميت تاني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 يقول له لا شيل الزرع ده بتاعك انا عاوز الارض بتاعتي ما ينفعش زي يحصل ضرر ضرر على الانسان المستعير قال ولا يتملك الزرع بقيمته ولا تملك نص عليه لأن له وقتا ينتهي اليه له وقتا ينتهي في التمليك ولا اجره له منذ رجع الا في الزرع اذا رجع المعير قبل اوان حصده ولا أجرة له منذ ايه منذ رجع يبقى في الزرع إلا في الايه إلا في الزرع كأن الأرض اللي هو أعار إياها لكي يزرع فيها أما يقول الآن أحصد الزرع أحصد, الإيه؟ أحصد الزرع ده في مضرة ظهرة على مين؟ على هذا, الإنسان على هذا الإنسان المستعير أنا كلفت عن نفسي ووضحت بذرة في الأرض وسقطت الأرض وجسرت الأرض وحرصت الأرض وموينت الأرض وبعد ذلك يجب لي أخذ الزرع بتاعك طبعا هاعمل بها الآن إذ أنا صرفت مصرف كثير إضمانها أنت يقول ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع إذا رجع المعير قبل اوان حصده ولا يحصد قصيلة فله أجرة مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد لوجوب تبقيته, لوجوب تبقيته فيها قهرا عليه قهرا عليه يجب أي نعم أنت الأرض أنت معيرني إياها ولكن يجب عليك تصبر علي طالما الزرع لم يستتم ولم يبلغ التمام لوجوب تبقية فيها تبقية الزرع يعني في الأرض قهرا عليه لأنه لم يرضى بذلك بدليل الرجوع فتعين إبقاؤه بأجراته إلى الحصاد جمعا بين الحقين جمعا بين, بين الحقين العكس فصل والمستعير في استفقاء النفع كالمستأجر له أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف بإذن مالك يبقى يقول المستعير في استفاء النفع كالمستأجر, كالمستأجر قدمنا قبل ذلك الإجارة جار إنسان مؤجر وإنسان مستأجر إنسان يؤجل لإنسان شيء فهذا الإنسان المؤجر ياخذ هذا الشيء او يعطي هذا الشيء المستاجر للانسان الذي يستاجر منه طيب انا استوفي النفع انا كمستاجر استوفي النفع بنفسي او استفع او استوفي النفع بوكيل أو من يقوم مقام من نائب أو غيره طيب نفس الصوره في الايه في الاعاره انا استعرت ذاب او شيء عشان انتفع بيها في سفر أو شيء بس انا ما اعرفش اركبها ما اعرفش اركبها فانبت مقام إنسان أقامت مقامي يعني عشان يقضي المصلحه دي يا ترى ما ينفعش يقول والمستعير في استيفاء النفع كالمستاجر له أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها بإذن مالكه لملكه التصرف فيها باذن مالكه الا انه لا يعير ولا يؤجر امم الا أنه لا يعير ولا ولا يؤجر مستعاره لعدم ملكه منافعه بخلاف المستاجر دي مساله مهمه برضه ناخد بالنا منها المستعير في استيفاء النفع كالمستاجر كالمستأذن الا انه لا يعير ولا يؤجر لا يعير يعني انت استعرت من انسان كتاب مثلا اضرب مثال وقع اخ خدم أخي انسان كتاب طيب انا اما تطلب مني الكتاب ده انا هديه لنفسك انت هديه لك انت لنفسك لكن لو قلت لي الاخ فلان مش هديه مثلا يعني مثلاً طيب انت بقى ما ينفعش لا يجوز شرعا تاخد مني الكتاب تستعيره مني وتروح تديه للايه الاخ الاخر ما ينفعش زيك انت انتفع بيه انت, انت, انت بنفسك لكن لا تعطيه الإنسان اي انسان الا انه لا يعير ولا يؤجر لا ياخدش هذا الشيء ويأجره ما ياخذش هذا يقول انه لا يعير ولا يؤجر ما استعاره لعدم ملكه منافعه بخلاف الايه المستاجر وبرضه اما انسان يعرق شيء بالذات كتب او شيء تكون انسان محترم تخليك انسان محترم وانسان وافي وما تباش كذاب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 طب ما انا في ابحاث بعملها وفي علم بقضي وفي كذا وفي كذا انا عاوز الكتاب انت حبسته عندي شهر طب ماشي صبرت عليك شهر وانت كان ميعادك اسبوع ودايما خليك صادق اما تقول لي انسان واحد سؤال واحد بس يا شيخ يبقى هو السؤال ما سألاش سؤالين اما تقول واحد اقعد معاك ربع ساعه ما تبقاش نص ساعه خليك وافي عشان الناس تصدقك بعد كده والا مفيش حد ايه هيعبرك بعد كده فعشان كده خليك انسان وافي بس خمس دقايق والخمسه يبقوا ساعه واخد ساعه واحده في مشاكل والساعه تبقى لا لا خليك وفي وخليك صادق في الكلام بعض الإخوة يأخذ كتاب أسبوع واحد بس يبع عنده شهر يبع عنده إيه شهر وشهرين وسنة يعني برضو بعض الناس خاد كتب من انسان وغيبها فترة طويلة تخيل شوف السخاف وشوف قلة العقل وشوف يعني السفة بتاع الناس طلبها منه بعد ذلك هلو بنفس اللفظ كده أنت لسه فاكر أنت لسه فاكر يا ده من زمان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 فالمالك يضمن ايهما شاء ايهما شاء الصوره ايه واضحة؟ لو أن انسان استعار من انسان شيء فهذا الإنسان المستعير اعارها الإنسان آخر فتلفت عند الاخر فالمالك يضمن مين يضمن المستعير الأول ولا الثاني يقول يضمن ايه ايهما شاء ويستقر الضمان على الثاني يستقر الضمان على على الثاني يبقى الضمان يستقر على على الثاني والأول طبعا هيرجع عليه لانه قبضه على انه ضامن له وتلف في يده فاستقر الضمان عليه كالغاصب من الغاصب قاله في الكاف كالغاصب من الغاصب قاله في الكاف واذا قبض المستعير العاريه فهي مضمونه عليه اه فهي ايه مضمونه عليه بمثل مثلي وقيمه يوم تلف لبعض عشان تفهم قبض الملعاريه فهي مضمونه عليه هي مضمونه ايه على بمثل مثليه وقيمه متقوم يوم تلف حط على خط فوق مش حط على كلمه يوم تلف دي خط عشان هنبني عليها حكم يوم تلف فرط اولاد فرط ايه اولاد برده حط على فرط اولاد دي خط فرط اولاد عاوز يقول لنا ان العاريه مضمونه العاريه مضمون بتفريط مضمونه بدون تفريط مضمونه اه ده احتياطاز من ايه احتياطاز من من ها من الوديعة اصل الوديعة بتكون بمثابة بتكون عند صاحبه بمثابه ايه الامان كده خلي بالكم في الالفاظ دي ده بخلاف الايه الوديعة يا ترى هي مضمونة ولا على سبيل الامانه على سبيل الامانه لا تضمن الا التعد والتفريط افرقوا من الايه الصورتين الوديعة انسان مسافر مثلا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 طيب برضه انا مسافر فعندي سياره خد يا محمد السرا ده الله يكرمه خليها عندك وبعدين هو حطها في المخزن وقفل عليها مع السره تحته اتسرجوا الاثنين يعني الحرامى خد بالاحوض بدل ما ياخد واحده يبقى حرام عليه ما يظلم الثاني فخذ بالاحوض ايه وسرج الاثنين جزاء الله شر جزاء الله ايه شر طيب هل الإنسان ده يضمن هل الانسان ده يضمن ولا يضمنش الا نحفظ الودائع عنده يضمن ولا لو ضمنت الشريعه هذا الانسان هذا الإنسان المودع يبقى ما فيش حد يعطي انسان أمانة بعد كده فيش حد يعطي إنسان الماله بعد كده يقول لا إيه اللي بلاني فهتديني مالك يضيع من عنده يتضمنني لا بنفسه خار فهمت الصورتين ففرجوا من الصورتين ده بالنسبة الوديعة أما بالنسبة العارية الصورة بتاعتنا فرط إنسان... أعطي إنسان دالو اتدالو وتكسر اتدالو وتسلج أجي أقول لك معلش والله أسد دالو وتسلج مني أو اتكسر مني طيب فرط ولا مفرطش هو مفرطش يضمن ولا ميضمنش يضمن يضمن ماليش دعوه طيب يبقى بتفريط بدون تفريط يضمن هذا الايه الشيء بتفريط او بدون تفريط انت انسان عرتوا سياره وبعدين راح يتفسح بيها في عمل بيحس يضمن ولا ميضمنش يضمن هو ماشي في طريق مضبوط وماشي يعني على الأول كمان ماشي طول الطريق واخد ماشي يعني طريق يعني الصحراوي ماشي على الأول واخد, بلك واخد بالأحوض خالص فدخل عليه واحد تاني خادق فيش هو مش مخطي الآن يضمن بل يضمن شي يضمن هذا الشي ده معنى كلامه إذا قبض المستعير في مضمون عليه بأي حال فرط أو إيه أو عشان كده ما تخد أمو أن الناس تحفظ عليه ماشي. اما اخي يقول تعالى سوق بس انت سوق بس انت بلاكش تدعوة لا لا تسوق شكل سوق العربية بتاعتها طب خدها بس وركابها انا وانت واحد وبتاع ما بتبقوش واحد بعدك ايه بتبقو حايت واخت بلاي تخلي بالك لان لو تحكمت للشرع حصل لها شيء هضمنه هضمنه كان هو جاهل بالشرع زيك ما فيش مشكلة هنعرفه الشرع وهو ايه ما يصدق ان يعرف الشرع ليه فلوس يقول لك خلاص ما عليش والله احنا كنا اخوة في الله بس ادلوقت يعني ايه انت عارف الحالة وبتاع فهيضمنك فعشان كي يتخلي بالكم من الصور دي طيب بالعارية مضمونة بالتفريط او بدون تفريط طيب هيضمن ايه هيضمنها هي ولا يضمن مثلها ولا ايه بالزبط في شيء في الفقه هيمشي معنا الاخر الفقه اسمه مثلي مثلي وقيم مثليات او متقاومات كل الاشياء اللي في الدنيا اما مثليات او متقاومات مثليات يعني كوبايه زي كوبايه اناء زيه اناء مثل اناء مثلي مثلي يعني المصنع ده بيطلع كوبايه بوضع كذا برقم كذا يبدا اسمها مثل مثل اتلفت الكوبايه عندك انت كمستعير اتلفت الكوبايه يبقى يلزمك تجيب له زي. كوبايه زيها كوبايه ايه هي الكوبايه مثل مثل يعني نفس الايه نفسي الكوبايه ده مثل مثل لا ما فيش كوبايه دي ما عادش الكوبايات ديت واقول المصنع ما طلعش زي دي يطلع شيء ثاني اقل أصغر. يبقى قيمه متقو تدفع القيمه ما فيش المست يدفع القيمه القيمه امتى بقى ما انا ممكن اختلف معاك لا الكوبايه بتاعتك تبقى 1000 جنيه لا لا كوبايه انت ال جنيه ما تساويش الا 100 جنيه انا اختلف صح كده فالعلماء يحطوا لنا يعني قيد بقى وقعد فيها أما ادفع القيمه ادفع قيمتي امتى يا يوم التلف وأن لهم الشراء ولا يوم البيع ولا على حسب حالته اذا انا قلت لك حط على خط عشان ربنا على عمل يقول عشان اما تفتوا في المجالس العرفية وتعملوا نفسكم مشايخ وتفتوا بتاع وما بش كده ابدا بلاش هذا الشيء ما تتطوعوش كده منكم وتدي بالدراع كده وخلاص بالدراع كده وخلاص خلي بالكم من الامور دي يقول بمثل مثل لو مثل مثل ما فيش مشكله الكوبايه وضعها كذا برقم كذا السياره بتاعتي مضله كذا ارباع هوفر مثلا واخد بالك ارباع هوفر ارباع قرو يعني هات لي دي الاول في شرباحه في شرباحه يبقى نعمل ايه قيمتها قيمتها امتى يوم التلف تلفت امتى النهارده تعالي يا جماعه الخير دي تساوي كام 5 قروش اتفضل اهي لا انا مليون هي يوم, يوم التلف يقول يوم تلف لانه يوم تحقق فواتها لانه يوم تحقق فواتها فرط اولى نص عليه ولو شرط نافي ضمانها اه شوف الصوره لو هو حتى قال لك يا عم خد الشيء ده وبعدين انا مش ايه حتى لو تلف ما ما ما ايه, إيه فرط أو لا نص ولو شرط داف في ايه ضمانها ولو شرط نافي ضمانه عفوا لو ان هو المستعير قال لهذا الإنسان المعيد لو تلفت مش هضمنها لا لا يقبل منه هذا الشيء لا يقبل منه حتى لو شرط هذا الشيء لانه شرط نافي ما في كتاب الله وما في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولو شرط نفي ضمانها وبيقل ابن عباس وعائشة وأبو هريرة وهو قول الشافعي وإسحاق لقول عليه الصلاة والسلام لصفون ابن أمين أشوف لقول لصفون ابن أمين بل عارية مضمونة بل عارية إيه؟ مضمونة بل عارية مضمونة إيه بقى موضوع صفون ابن أمين صفون ابن أمين كان كافر كان كافرا النبي عليه السلام والسلام لما يعني في فتح مكه وفي يعني يحارب ويقاتل هوازن وغيرها من القبائل فخد من صفون بن اميه عاريه مضمون عاريه فصفور بن اميه قال له ايه انت بتاخدها عافيه يعني ولا يا محمد عافيه يعني قال بل عاريه مضمون بل عاريه ما تخفش بلا انا اديها لك لو تلفت عليا وفي لفظ بل عاريه ايه مؤداه مؤداه وده كان كافر شوف الإسلام وشوف فضل الإسلام وشوف يعني العدل في الإسلام وده الحديث ده رأى أبو داود وإمام أحمد في المسنة ده وغيره عن أميه بن صفوان عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا صفوان هل عندك من سلاح؟ هل عندك من سلاح؟ قال عوارا أم غصبة؟ هل تاخد غصب يعني وإيه وإيه بالظبط ولا عوار؟ قال بل عور فعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين اداله 30 درع او 30 سلاح او 40 او 40 سلاح وفي اسلحه تلفت من غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب عنه تلفت الاسلحه مع النبي عليه الصلاه ففي اسلحه تلفت يعني ولكن كان هو صفون اسلم بعد كده كان صفون اسلم بعد كده فما جه النبي صلى الله عليه وسلم له والله ده اللي موجود وفي التلف اللي تلف ده انا اعوضك قال له لا يا محمد رسول الله ماشي ده كان في الجاهليه أما أنا اسلمت الان هذا أنا تصدقت به حديثة هوت كان أعار ما بين السلسين إلى أربعين درعا وغز رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما هزم المشركون جمع الدروع صفوان ففقد منها أدراعا فقال النبي عليه السلام لصفوان ان قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك؟ هل نغرم لك؟ يعني إيه رأيك؟ الدروع كلها مش موجودة هل نغرم لك؟ فقالها لا, لا يا رسول الله لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يوم إذ شوف الإسلام يفعل إيه لأن في قلب اليوم يا قلب الآن إسلام في قلب الآن إيمان في قلب الإيمان خير في قلب, في قلب الآن خير المسلمين يبقى أعين المسلمين أما قبل ذلك قبل كان كافر فالإيمان والإسلام إذا دخل قلب الإنسان انفسح وانشرح الشاهد من الكلام يقول بلع رئي مضمونة وروية مؤداء ده حديث رواب داود كما ذكرنا الشيخ فأثبت الضمان من غير تفصيل أثبت الضمان من غير إيه تفصيل يبقى بتفريط يضمن بدون تفريط إيه؟ يضمن وعن صمر مرفوعا على اليد ما أخذت حتى تؤديه ده رواب الخمسة وصححه الحاكم بس الحديث ضعيف الحديث ضعيف ما صحش لكن معنى صحيح معنى صحيح واللي قبله يغنى عنه طيب إبقى العارية مؤداة ومضمونة فرط أو إيه أو لم يفرد. لكن لا ضمان في أربع مسائل يبقى في أربع مسائل المستسن من إيه؟ من هذا الشيء لا ضمان في إيه؟ في أربع مسائل إلا بالتفريط لا ضمان في العرية في أربع مسائل إلا بالإيه؟ إلا بالتفريط أول شيء فيما إذا كانت العرية وقفا ككتب علم وسلاح لأن قبضه ليس على وجه يختص مستعير بنفعه شوف لأن قبضه ليس على وجه يختص مستعير, مستعير واحد بنفعه لأن تعلم العلم وتعليمه والغزوة من المصالح العامة أو لكون الملك فيه لغير معين أو لكونه من جملة المستحقين المعنى إيه مش فاهمين كده نخلي بانه لا ضمان في أربع مسائل في أربع إحنا اتفاقنا القاعدة العامة إن العرية مضمونة بالتفريط بإيه بدون تفريط بس في أربع مسائل مستثنة منها الضمان أول صورة إذا كانت العرية وقفة وقف. يضرب لها مثيلة إنسان وقف كتب قال دي وقف على طلبة العلم قال دي وقف على إيه على طلبة العلم طيب طلبة العلم ما شاء الله العلمة كتير قال دي على كتب طلبة العلم الجيدين اللي المشتهدين في إيه في ابن تانيمية ماشي فإداركم الكتب ده فما شاء الله من كسرة البحث والاطلاع ما شاء عمال بيتأكل كتب أكل ماشي بتاكل ايه اكل بيدك من الكلام فتلف الكتاب الاوراق مزقت الاوراق تلفت تلف الايه الكتاب هل تضمن انت كطالب علم مو... تضمن لا ولاك الشريعه ما تضمنكش لانك انت برده ولك حق الانتفاع مع ايه مع طلاب العلم ككتب علم وسلاح الانسان وقف سلاح للحرب فانا حاربت بالسلاح تلف السلاح انكسر السلاح اخذ مني السلاح أضمنه؟ لا يقول لان قبضه ليس على وجه يختص المستعير بنفعه إذا كان لك أنت وحدك فلان وفلان وفلان بنتماع بين قال أو لكون الملك في لغير معين أو لكونه من جملة المستحقين وهذا الصورة الأولى الصورة الثانية وفيما, وفيما إذا أعراها المستاجر لقيام المستعير مقامه في استيفاء المنفعة فحكمه حكمه في عدم الضمان الصورة الثانية فيما إذا أعراها المستاجر فيما إذا أعراها إيه المستاجر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 ه هعمل ايه كاني انسان مدي انسان ثوب وبعدين هذا ثوب باليه ثوب هو انت مدري ثوب ليه عشان نحطه على الشماعه ولا عشان نلبسه عشان نلبس الثباليه الثوب يقول لا شيء عليه ونحو لان الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الاتلاف لان الإذن في الاستعمال هو مدري البدله يلبسه ولا ادن بدله عشان يلبسه ولا عشان يحتفظ بها اداله عشان يلبس طب انا طبيعي هلبسه ما عملتش ف اي شيء وتلفت البدله يبقى لا شيء لان الاذن في الاستعمال اذن او تضمن الاذن في الاتلاف به وما اذن في اتلافه لا يضمن لا يضمن لا يضمن كالمناف رابع صوره من الصور او اركب دابته من او اركب دابته اركب دابته ايه عندكم بقى ها منقطعا لله تعالى مش كده امم او اركبت به من قط طعام منقطعا لله تعالى فتلف تحتها لم يضمنها لأنها بيد صاحبه هي الجمله نفسها مكالكه شويه الجمله نفسها ايه مكالكه وهي بس في كتب الحنابلة بس كتب الحنابلة الجمله دي في كتب الحنابلة مكالكه العلماء كلهم الفقهاء حتى في الكتب نفس الايه الجمله نفك الكلكعه دي فين ايه ماشي يقول او اركب دبته الجمله مش يعني ممكن يطالب يقراها مش محطوطه كده اصلا كده او اركب دبته منقطعه لله تعالى كانك هو تفهم الجملة ان هو احتسب, احتسب هي او اركب دبته من قاطع عن منقطعا يعني تفتح الط مش هت... مش ايه مش هتكسره كثير في الكتب عندكم مكسوره فممكن تلاقيه مكسور لا او اركب ادبته منقطعا منقطعا لله فتلف تحته مين اللي منقطع لله ها <تصفيق> انا شفته أه شفته أه ما تتفهمش ماشي مش خلي بالكم بقى يبقى المعنى ايه المعنى ان انسان عشان ولد انسان تايه انسان في برية انسان في كذا وبعدين مالوش دب ولوش شيء فأنا أركبت هذه الدب الدب بتاعته تريد خذ ماشي أخد. منقطعا ماشي منقطعا لله الجملة كده فهركاك هي الصوت تقول منقطعا به لله تعال ماشي يبا تدين معنى تاني خالص يبا لو أن انسان في برية في صحراء في كذا تاي انقطعت به الحبال ومالوش شيء فأنا أعطته الدب بتاعته أعطت مين هذا المنقطع هذا الايه المنقطع ماشي مش هو منقطع لله هي الجمله توهم بكده توهم بكده. كان الانسان خرج في سبيل الله والجمعه توهم بكده مش معنى كده خالص, معنى كده خالص. لك اتخلى بالك منقطعا به كانه هو انقطع بالحبال هو مش رايح في سبيل الله ولا رايح جهاد ولا بتاع لا ده انا وجدته يعني تايه فعطيت الدب الدبه بحيث توصلوا فاهمين الصوره اعطيت له الدبه بحيث توصلوا انا بقى اللي احتسبت لله مش هو كان منقطع لله اصلا فاهمين الكلام؟ ارجو بعد اللت والعجن ده تكونوا فهمتوا. بس واحد ممكن يشرح كتير او يفصل المعنى كثير يتلخبك أكثر فارجو ما تكونواش يعني ايه؟ اتلخبت عندكم اكتر. فاهمين معناه؟ او اركب دبته منقطعا انسان تائه انسان في برية فأنا وجدته فاعطته الدبه بتاعتي لله خلاص عشان ايه؟ توصلوا. فتلف تحته اما تتلف بقى هضمنه هنضمنه له مثل لا يضمن فهمنا الصورة طيب ودي بس فيه على كتب الحناب لغسك كتب غيرها ما فيش كتب ما فيش الجملة من كالكاعدة بل إناك يعني في الجملة في عند الأحناف مثلا او الشفعية يعني أبسط من إيه من زيه لكن غالبا الموتون بتبقى كده برضو غالبا الموتون بتبقى كده تلاقي المتن أسل المتن عبارة إيه؟ ما قال لفظه وكسر معناه يبى لفظ مختصر مثلا مختصر الخرق شرحوا النقدام رحمه الله في 14-15 مجلد في, في المغن وهي كلها كم ورقة؟ كم ورقة المختصر كم ورقة كذا ومشروح في, في كذا وأركب دبته منقطع به لله تعالى فتلفت تحته لم يطمنها لأنها بيد صاحبها وراكبها لم ينفرد بحفظها أشبه بقسبة أشبه لو غطى ضيفه بلحاف فتلف عليه يعني إيه عندك ضيف؟ فانت بتحبه و في شهر طوبة شهر اثنين فدت له لحاف او لحافين قد استوضت بدون فهو كان طبعه يعني بيرفز بالليل وهو طبعه كثيرا هو طبعه ما بادش ابي برفز فمالطرفيز بتاعه جطع اللحاف ماشي قتله في بعد ما يصحى الصبح يقول لك جزاكم الله خيرا عوصف ترباك تقول له بس ادفع طبع من اللحاف الاول ما ينفعش ايه اللي من لجل غطيه يبقى دي معنى كلامه يقول اشبه لو غطى ضيفهم بلحافن فتلف عليك بردو عشان يتضيف عندك لما يكون يعمل شيء ويتلفه او شيء ما تضمنوش دم المكان من الأخلاق بردو سلمنا ضيف البدين ولا بتاع ودخل الجهة للأفرنجة او بتاع فكسر الجهة ما حصل في بعض الأماكن حصل قبل البداء كلها فهتضمنه لا ما تضمنوش خلاص او بردو لو حصل له شيء عندك بردو بلبس البداء فالزفلة اتكسر ولا بتاع انت كمضيف وتضمن لا ما تضمن شمعتش عندي بعد كيف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 ومعظمنا على دراعه يدرس على دراعه كده لكن تدرس سنه واثنين وثلاثه وعشره وكذا سنه وتخلص كتاب والثاني والرابع وتعد على مذهب وتخلص أصول المذهب ده وتعد على المذهب الثاني وتاخد اصوله فين الدراسه دي فين الدراسه الجيده الاكاديميه دي فليضر جزئ الطريقه الفقه يعلم يعني فضل عظم هذا الدين وفضل ما ترك رب العالمين شيئا شارد ولا وارد الا تكلم عليه وصدق الله حيث قال ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب كل شيء موجود في القران وفي السنة ولكن يحتاج إلى علماء يحتاج إلى طلاب علم يبرزونه ويبرزون احكامه للناس يقول اشبه ما لو غطى ضيفه بحاف فتلف عليه لم يضمنه كرضيف ربهه كرضيف ربه يعني ايه برضه يعني الفاظ مجمله فبتبقى في الفهم كرضيف ربه كان انسان راكب سيار راكب سيار وخد اخوه على لا اخوه ماشي اركب معايا فكان راكب مثلا 28 ثمانية وعشرين وضعيفة خلصة تحس ان ايه لعبك ثمانية فركب أخوه كان ايه أخو بديين ما شاء الله مئتين كيلو بس ماشيين فاركبه فهو بركب خده مطب اتكسرت لايه العربية تقول له ايه ضمن انت بقى مش ليه انت المركب هو كان ماشي على الارض حد جلت ركبه كده ما تبدأ ماشي على الارض وتلاجى حد خلي بعد كراديف ربها وكرائد يركبوا الدابة لمصلحته كرائد الرائد اللي هو ايه الرائد اللي هو مش حاطط نسري يعني اللي المدرب يعني مدرب الخيل معلم الخيل فركب الخيل وبضربها تلف تحتو ماتت تحته يبقى يضمن لا ما يضمن قرائد يركب الدابة لمصلحتها فتلف تحته وكوكيل ربها إذا تلف تحت يده لانه لم يثبت لها حكم الايه العاريه لانه لم يثبت لها حكم العاريه ومن استعار ليرهن فالمرتهن امين فالمرتهن امين شكلوه صح عشان تبقى قصا فالمرتهن مش فال فالمرتهن فالمرتهن, فالمرتهن فالمرتهن فالمرتهن فالمرتهن مش بالكسر فالمرتهن وفي ايه يقول من استعار ليرهن فالمرتهن امين لا يضمن الا ان تعدى او فرط الا ان تعدى ايه او فرط بالفتح فتح التاء لا يضمن إلا إن تعد أو فرد يبصصورة إهه الصورة إنسان استعار شيء إنس استعار شيء من إنسان استعار ليرهن. من استعار ليرهن طيب احنا ذكرنا ان العارية حكمها إيه مضمونة ولا مش مضمونة تفرط وبدون تفريط طيب هو استعار عارية الآن استعار عارية الآن وكان هذا الإنسان الذي استعار عارية عليه فلوث لآخر عليه فلوس لآخر, علي فلوس لآخر. فاخذ هذه العريه ليرهنها عند ايه هذا الانسان يرهنها حتى يستوفي ماله حتى يستوفي ماله فتلفت فتلفت تلفت هذه الاله العريه عند هذا الإنسان المرتهن يطرح الحكم ايه يقول ومن استعار ليرهن فالمرتهن امين لا يضمن فالمرتهن امين لا يضمن إلا ان تعدى او فر الا ان تعدى او فر طيب ليه لا يضمن الآن ليه لا يضمن هذا المر تهن. لا يضمن ليه؟ لأنها ايه؟ فتح الله لأنها وديعة تكون وديعة عين ده مال من لا يضمن؟ من لا يضمن؟ المستعير المستعير المستعير اللي يضمن؟ يبقى خلي بالكم يبقى هو لا يضمن الآن عشان ما تدخلوش خطفوا بعضها لأحكام عشان ما تلغبطش تقول أنت الآن قلت العارية مضمونة فرط أو لا يفرط إزاي تقول لا يضمن الآن؟ لأنه هو الآن أعطاها عنده على سبيل الامانه امانه الآن هي الان وديعه عنده وديعه عنده والوديع على تضمن إلا بالايه بالتعدي او التفريط تعدي او تفريط لكن هنضمن من اصاله هنضمن من المستعير هيضمنه والمستعير يرجع لمين على, على هذا الإنسان الاخر اللي هو اللي عنده الرهن ده إذا كان فرض يبقى يضمنه ما فرضش يبقى ليس عليه شيء يقول ويضمن المستعير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 يبقى انا سلمتك انا شريكك سلمتك هذه الايه الدابه لتركبها وانت ماشي بهذه الدابه تلفات تلفات طيب يتبان لك نص الايه نص الدابه دي طيب لك نص الدابه تتلفه ما تتلفهاش براحتك لكن انا ليا النص الباقي تلف الان تضمن ولا تضمنش يضمن يقول ومن سلم لشريكه الداب ولم يستعمله ولم ولم يستعمله أو استعملها في مقابلة على فيه بإذن شريكه شوفوا القيود دي كل قيد حقها عليه خط عشان إيه ده يعني احتراز من إيه الشيء الآخر من أسلم لشريك الدابة ولم يستعمل. ولم يستعمل او استعملها في مقابلة على فيها بإذن شريك وتلفت بلا تفريض بلا تفريض يضمن يقول لم يضمن. لم إيه لم يضمن يبقى الصورة إنسان حطت السيارة عند شريكه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 كلمة علفاء احتراز من انه لو ادهوله وما, ايه وما اكلوش يبث مقابل انه هو علفه واكله وتلف لم يضمن شريكه لم يضمن ايه شريكه لكن امتى يضمن لو كن استعمله بدون ايه بدون العلف يبا كلمة واحدة تد حكمتان خالص يقول او استعملها في مقابلة علافيها بإذن, باذن شريك وتلفت بلا تفريط لم يضمن لم يضمن قال في شرح الإقناع وإن سلمها إليه لركوبها لمصلحته لمصلحت من؟ شريكه وقضاء حوائجه عليها فإيه؟ فعارية فعارية الآن تضمن لا تضمن؟ تضمن بإيه؟ تضمن بإيه؟ بتفريط وبدون إيه؟ بتفريط وبدون تفريط بتفريط وبدون تفريط ده بالنسبة للإيه؟ ده بالنسبة للعارية باب آخر من أبواب الفقه وهو باب, الإيه؟ باب الغصف باب, الإيه؟ باب الغصف إبا دي كان العلية وفيه كتاب اللي بعده وكتاب الإيه؟ الغصف إيه هو الغصب ده في شيء اسم الغصب وفي شيء اسم الصرقة وفي شيء اسم الخلسة وفي شيء اسم الاختلاس وفي شيء اسم النهبة كل لفظة من هذه الألفاظ لها تعريف, لها إيه؟ لها تعريف. شيء اسم خلسة وفي شيء اسم الصرقة وفي شيء اسم اختلاس وفي شيء اسم نهبة وفي شيء اسم غصب يبقى نشوف هذا الشيء كتاب الغصب كتابه الايه كتابه الغصب يقول عندك الشيخ مرعي في الكتاب وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوان عدوان وما اكثره الآن وما أكثره بعد الصوف ماشي انسان يشتري أرض ارض ماشي وكاتب بيها اوراقه ومسجلها وشيء فجاه يلاقي نادي يبنوا فيه يبنوا انت بتعمل ايه بعمل اللي بعمله ماشي فتحت تحتك الزند الاوراق يطلع لك هو كمان ايه اوراق يقول لك اهو فاجئ ده ابن فيها يلاقي له واحد بيبني ايه يقول ده الايه ده تحت يعني ده بحصل وحصل والله هذا الايه هذا الشيء وحسبنا الله ونعم الوكيل بعض الناس الكذبه بعض الناس اللي ما عندهمش ضمير يبيع الارض لواحد واتنين وتلاته و10 يقبض من دفل وسوده فلوس, فلوس ويعمل ده عقده ده عقده ده عقد في الاخر يفاجئ انه ايه متباع لمين لميت واحد طب دي بتحت ولا بتاعتك ولا بتاعت يبقى الغصب هو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوان على حق الغير عدوان طب الحكم إيه يقلوه محرم بالكتاب والسنة والإجماع محرم بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فلقول تعالى ولتأكلوا أموالكم بينكم بالغاية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 إن دماءكم وأمولكم عليكم حرار بشاوج من الحديث وأمولكم وأمولكم وأجمعوا على تحريمي في الجملة أجمعوا على تحريم الغصف في الجملة وإنما اختلفوا في فروع منه يبقى كلمة دايماً أجمعه في الجملة دايماً ظكرنا في التفصيل خلاف أما يسكر العلماء أجمعوا على كذا في الجملة يبا التفصيل يكون فيه خلاف قال ويلزم الغاصب رد ما غصبه رد ما ما اخذه او ما غصبه لحديث على اليد ما اخذت حتى تؤديه حتى حتى تؤديها يعني الكلام فقه منضبط ويعمل بهذا الحديث ومعناه صحيح لكن الحديث ايه ضعيف لكن حديث ايه ضعيف ده راه والحديث إيه الحديث يعني ضعف الشيخ الألباني رحمه الله وحديث لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا ومن أخذ عصى أخيه فليردها فلي ده حديث حسن الشيخ الألباني رحمه الله ولن وقفة يسيرة يعني معاه يشوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه لا يأخذ أحدكم متاع أخيه هي الصورة اللي احنا بنعملها مع بعض ده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 يا عم يديني شوية واخد بالك ايه الحلوة دي ماشي تخش عند الشيخ محمد واخد بالله الشيخ محمد نحسابه مؤدب وحقيه يعني في الصورة الظهرة يعني واخد بالك وبعدين تخش عنده المحل بتاعه في الموكت ولا السجد ولا بتاع ايه الحلوة دي شيخ ماشاء الله طب الله يكفي تجي معلج ايه سجادة كده واخد بالفن ولا بتاع وطبعا الشيخ محمد حقيقيا مش, مش قادر يتكلم يحرم شكرا يحرم هذا الشيء طب هم اتكلمش مجلكش ايه و بعدين تتجرأ، تقول لي يا شيخ محمد مسامح، يبصلك الشيخ محمد كده، ماشي، مسامح يا شيخ محمد؟ يقول لك يا مسامح، هعمل ايه؟ عرفاً مش مسامح، وشرعاً مش مسامح، وأدباً مش مسامح، وكل شيء مش مسامح، ماشي، تنزل على كل شيء، فخلي بالكم، مسئ. ده حديث النبي بص... لا يأخذ أحدكم متاع أخي لا لعباً ولا جد، لا هزر ولا تضحك ولا سخافه ولا حماقة ولا استقطاع ولا استخصار ولا هذا الشيء يبقى تحط إيدا إلا إذا كان بقى إنسان يعني في بينك وبينه مودة وأخوك في الله فعلا وحبيبك وإنت فلوسك فلوسه ومصلحتك مصلحته وما فيش متصرفه سواه من جيب بعض وما فيش مشكلة أما غالب الناس كده غالب الناس مشكلة الناس بخافوا على يعني أمتعتهم وخافوا على أموالهم, وخافوا على أموالهم جدا بالذات المال خاف الإنسان عليه ويحرص عليه حتى الإنسان لو غنب حتى الإنسان لو دين حتى الإنسان لو كذا لذلك الفقاء يقول المال محل الخيانة المال محل الخيانة مالوش كبير مالوش كبير ممكن يلعب بأي إنسان إلا من رحم الله وقل لهم فعشان كده لا ياخذ أحدكم متاع أخي لا لاعبا ولا جد اللي احنا بنقوله عندنا ما أخذ بسيف الحياة فوإيه فهو حرام ده مش حديث ماشي ولكن كونك انت تدخل ايدك بجبه حقوق وتمر على الشيخ احمد مثلا معلش يا شيخ احمد ما شفتكش لو كنت شفتك ما كنت شفتك. طيب الشيخ احمد مسرومه اللي عليه وحاطط بوكس السمك كده سمك بوري سمك شبار وسمك جراميت مثلا واخد بالك طيب وان كان هو لف من الكلام انت ماشي كده فما الله ايه الحلاوه دي طعمه حلو تقول ممتاز واخد الكيلو بكام الكيلو ب بس. بس عشانك انت بس فتاخد الايه البوكسه الايه الفوره دي ماشي مسامحك يا احمد والله ما نسامحك ابدا لا دنيا ولا اخر واخد بالك يبقى ايه وبعض الناس بيعمله ويمشوا فبلاش الأشياء دي حتى لو على سبيل المزاح على سبيل الهزار على سبيل كذا بلاش وبعدين بلاش الهزار الثقيل الهزار الثقيل بيغرز صدور لأسما لو بالإيد يزار بالإيد يغل أي صدر إلا من رحم الله عشان تهزر محوظ بالإيد هيحصل شيء هيحصل شيء فبلاش ونهى النجسة لمعنى عن ذلك فبلاش هذه الأشياء خالد دا لو مزحت يعني تمزح ولكن تمزح بحق ان النبي صرا كان يمزح وكان يمرح على وكان يداعب عليه الصلاه والسلام ولكن كان بحق كان بحق ما كانش يمزح عشان لكن كان يمزح بقى لما جاءتهم رؤى عجوز تقول يا رسول الله لا ادخل الجنه قال ادخل الجنه يا عجوز لا يدخل الجنه من تجد دخل الجنات والجنه عجوز فبكت بالبكاء فبين لها النبي صلى الله عليه ان الجنه بيكون عربا اطراب يعني على سن متقاربه 35 سنه في الجنة ما فيش حد يعني كبير او شيء وبعدين يعني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 بحق او بباطر ماشي كذلك الاخوات بر الاخوات نفس الصور ان الاخوات اندح وادال يعني ممكن اخواتي تبقى عندها شيء يعني اختي بتسالني فلانه بتروح عندها وبتاخد منها كذا وبتعيرها كذا وبتعيرها كذا وبتاخد وفي الاخر بتتلفه وتاخد البيت في الاشياء من البيت عندها أشياء ولا تعطيها اشياء يحرم هذا الشيء يحرم هذا الشيء ما تخليش الصداقه والاشياء ديت تدفعك انت يعني تبتز اموال الناس وتتلف اموال يحرم عليه لذلك يقول يحرم لا ياخذ احدكم متاع اخيه لا لاعبا ولا جادا ومن اخذ عصا اخيه شوف عصا العصا لها ماشي مش ولا بوكس سمك ولا بتاع ولا عصا اخي ولا محمول فليردها اليه فليردها اليه الا اذا كان في سماح وسماح ما بتجيش بالطريقه دي مش ياخد الشيء ويقول له انا مسامح لا هو لو مسامح اصلا ما كانش انتظرك تاخده كان ايه قال لك والله دي هديه السلينه ديت او الموقد ده هدية ايه هديه مني لك يا شيخ محمد ما ينفعش تاخيه لزان واخد بالك ده هديه مني بس اهم شيء ما يكونش ورا الهديه دي شيء اهم شيء ما يكونش ورا شيء نقصت السمك الله يا شيخ محمد انت غالي علينا خد واخد بالك لا ما يكونش وراها شيء وخلي بالك من ايه من الاشياء دي والا نخش في باب الرشوه وباب الحرم طيب أما انسان يغصب شيء ويرده هيرده بس ولا هيرده بالنماء بتاعه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 هتعمل ايه هتقطع الحدد الكبيرة اللي منها ولا هترده بالنمى بتاعها هتردها ايه بنفس النما بتاعها سارج, سارج انسان عيد لصغير عيد لصغير كما شاء محمد يا غنام سارج انسان عيد لصغير مثلا وبعدين العيد الصغير ده ماشي كان يسوه مثلا اخوه يسوه كلمة يا محمد مش عاله ماشي يسوه كبير 3.000 ولا بتاع وبعدين ان الانسان غصبه وبعدين كبر عنده يسوه 6.000 الان اما يرد رد انين ير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 اه انما ده اناء متصل ماشي لسه بنتكلم احنا على عدم الجرء في الفتوه وبتاع وماء كلكم متصل منفصل منفصل امال لما بتعملوا كده معايا تعملوا كده بره ايه ربنا يرحمنا اسماكم يبقى اشهد من الكلام ده انتوا بتهدروا الناس على كده بره انزل لك بينا فتاوى الشكل والله والله بيبلغني اشياء غريبه الشكل واخد بالك يا ريت حتى فتو مختلف فيها ولا كلام ولا في ليه اصل ولا ليه سلف في المساله ده بيذكر فتاوى مالوش اي حد والله قابلت بعضهم بقول له طيب يعني انت ليك سلف في المو... ده كلام من ده قال كلام الفقير الى الله قلت له فقير ولا غني انا فقير ولا غني فقير الى انت سيطمض الكاذب ده بلاش مني مش فقير ايه قلت له انا احترم كلامك لما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 متزك نفسك تبقى انت مجتهد ولا بتاع نقولك ماشي قول فقير وغني براحتك يعني قول فقير قول مسكين قول الاثنين ماشي اما تبقى لسه واخد وبعدين وتقول لي ده, ده قولي قولي انا قولي منو بتاع فخلي بالكم يا جماعه بلاش تفت والناس بتحسب ان الظن بين اي واحد ملتحي يقول له ما شاء الله ده شيخ وكذا فما تفتيش بدون علم انا كنت في السوق مره فلقيت امراه يا شيخ يا شيخ يا شيخ نعم يا اختي قالت لي بس فتوى في الطلاق الله يكرمك اللي انا ولا تعرفها طيب والله انت صدفت واحد اهوم قرأ شوية في الفقه وافتاك طيب سلمنا استفتتني ليه عشان ملتح هي متعرفنيش ولا تعرف وضع ولا نعرف طيب تخيل بقى استفتت واحد مثلا مالوش في الليل خالص مالوش حتى في اي حدفة مالوش في السوحة في الطماط ماشي هيقول لها المسألة فا قولان مالوش تقول له يعني هي مولانا يقول لها قولان مالوش واخده بالاحوط هي الطلق الكام تقول له والله يا أخي أكتنا يعني هو جل عليها الطلق جل خلاص خطي في الأحواط ومختلف فيه بس تب طالق إن شاء الله ينفع أخوانا ينفع إذا العلماء اتفقوا لأنه لا يجوز الأخذ في الأحواط لا في الأحوال الشخصية ولا في النكاح ولا في هذه الأشياء ده ربي يوت الأخذ الأحواط ده في العبادة فقط في مساء العبادة أما في المعاملات ده يا ربي يوت أحواط أحوط أي فيها، ما فيش أحوطين، واحد جاءوا لك أن الناس والله عمشي، طلقت مرات مراتين ولا ثلاثة والله إخواننا ما بزرش، أنا فاعلاً بيلي أسئلة غريبة الشكل، والأسف من إخوة برضا، ما يقول له من لسان، ونسألت شيخ اسمه كذا، غريبة سبحان الله أروح للشيخ اللي كذا ده، ماشي وعشان أعدب ولا بتعوه ولا كلمه، يقول له أسان سمحت أخ، كان تيالي كده كلام كده تحس انه حتى ما يعني ما فيش خالص كلام ده كلام مكسر كلام دم طيب انا نسيت والله مش عارف طلقت مراتين ولا ثلاثة قول اخوتي بالأحوال تخلوهم ثلاثة عشان تبريئ زمتك امام الله عز وجاء ماشي ما فيش حد جير كده من الجهلاء فضلا عن فقهاء ماشي فعشان كده اخوانا خلي بالكم بلاشة طو هو الـ الـ الـ الـ البقرة العشراء الحامل نمع الحامل دي ماشي العجل ده اه العجلة اللي فيها د ايه اللي اللي ايه اللي زاد يعني هو اللي جوه طلع بره يبقى فصله هو مش منفصل هو نما اسمه نما متصل نما متصل به هو خده الآن وغصبه كان عشكه البهيم عشراء، ولا مش عشراه كان عشراء، بس الزياده ايه الزياده ان اللي جوه ده طلع يبقى ده لا حكم الايه لا هو متصل وليس ايه وليس منفصل فعشان كده يقول يرد يرد الغاصب ان بنمائه متصل او ايه او منفصل ولو غرم على رده اضعاف قيمته ولو غرم على رده اضعاف قيمته كمان غصب حجرا او خشبا قيمته درهم مثلا وبنى عليه واحتاج في إخراجه ورده الى خمسة دراهم لما سبق يبقى عاوز يذكر ان هو غرم أشياء عفوا ان هو غصب اشياء غصب اشياء وبعدين غصب ارض وبنى عليه بنى على الارض دي طيب الآن أما يرد الغصب يرد للأرض ده يرده لابن ماءها لا هيعمل إيه هيكسر مسألة اللي عليها أو إنه يزيل الطوب اللي عليها أو الصبب اللي عليه أما يزيل الطوب أو يزيل الصبب اللي عليه هيكلفه إيه يكلفه مال يكلفه مال انا أغرم عليه لا أغرم شيء ده معنى كلامه ولو غرم على رده أضعاف قيمته أضعاف قيمته وإن صمر بالمسامير المغصوبة بابا قلعها وردها ولا أثر لضرره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 كأن الإنسان أوقف سجاد مثلاً او أوقف مكتة أو أوقف شيء على مسجد وبعدين جابوا سجاد جديد لهذا المسجد هل ممكن للسجاد القديم ده يروح لمكان تاني؟ ولا ما يروح شيء لمكان تاني؟ للأصل إن الشيء الموقوف يكون لازم لهذا الشيء الموقوف إيه؟ الموقف عليه الوقف يكون لازم للشيء الموقوف عليه لكن سلمنا إن خلاص السجاد ده هيبلغ هيبلغ وبعدين في سجاد آخر هنركنه هيبل وفيه مسجد آخر يحتاج هذا السجاد يا الحكم مسألة مساله مختلف فيها الراجح المختال للفتيه اللي احنا بنفتي يجوز نقله لجو... للمصلحه وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا